يا أيها الإنسان ما برك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء.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 ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لنفس